والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله والنسوء عليهم دائرة السوء ورضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم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 وتوقعوه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه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 من الله شيئا إن أراد بكم ضروا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وسين ذلك في وجين ذلك في قلوبكم وظننتم ظننا مزخورا وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانما اعزنا للكافرين شعيرا ولله ملك السماوات والارض يُغفر لِمَن يشاء وَيُعذب مَن يشاء وَكَانَ اللَّهُ رَحِيمٌ سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا طَلَقُوا إِلَى مَرَانِ مَلِتَأْخُذُهَا ذَوٌّ نَتَّبِعُهُنَّ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل وسيقولون بل تحسنوننا بل كانوا لا يفقرون إلا قليلا كل المسلمين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 عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأحرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنار ومن يتولى يعذب.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 وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُفْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقُدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا ولا وَلَا نَصِيرَا ثُمَّ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَقَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ وَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَىٰ مَعْكُوفًا أَيَّدُهُم مّحِلُّهُ ۗ وَلَهُ نَارٌ جَزَاءً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءٍ مُّؤْمِنَاتٍ لَّن تُعْلَمُوهُم أَن تَطَؤُوهُم لن تعلموا أن تطروا فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تسيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليين، فإنزل الله سكينةه على رسله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كثروع أخرج شطه فأذره فاستول ضف استوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزروع ليبيض بهم القفا وَأَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا